تم اضافه بعد السفر شو درب عريت والامل مقهور وبعد ما العصفور جنحو طار البيت نطفي والالف اصنع حكايتها تقلت ع حمل الهم همتها وإمك قلت وحدك حكايتها تقلت ع حمل الهم همتها عم تطلع من القلب دمعتها كلمة على المينة صبر فأرشو ساكت والحجر زعلان والأنصار بودها فذان والحجر زعلان وال. Had ik gezellig val, het is te ver, in Het vliegt bij het nest van het nest. Heb wij